خمسة. استمع إلى الأعداد الترتيبية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الأول الأولى الثاني الثانية الثالث الثالثة الرابع الرابعة الخامس الخامسة السادس السادسة السابع السابعة الثامن الثامنة التاسع التاسعة العاشر العشرة، الحادي عشر، الحادية عشرة، الثاني عشر، الثانية عشرة.